Bismillah اللَّهِ Rohman i Rohman. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo,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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُغَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Jussu pár chtviňer kvěli A T paymentete smokejí Os wish jopály A t realised Henkilu Markus 1 Ahmu léby...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 mahatuhum wa ulul arham ba'duhum bi ba'd in fi kitabillahi min almu'minina wal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 Fuki وَمِنْ أَسْفَلَ esfelamin kum wa izarwa tilu wa bela watil pulubul Hanajir Wa is hunál kabetulý almúminūn w zulzul zulzaln šedida wa idz yqūlul munafquūn wa al-ladīn fi qulūbīm mā rḍum mā wādna Allāhu wa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 وَلَاوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ الله مسؤولا. Qul lenn ynfعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Qul قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم أو أراد بكم رحمة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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحها على الخير.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 بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 نُئْتِيَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ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 Frujjen static страх základ Allah with 07. hry abilen Wow a mlu من rat the mé жест at přiv commercial to rem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 ámsek na tebe zájek الله teď Laa a tuxfi v něsce mu bdi a tuxšen nas a tuxšen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 الَذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من رجالكم ولكن رسول الله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 Huale dius, holly ale in kumu يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين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 يا ايها الذين امنوا اذا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثم طلقتموهم من قبل ان تمسسوهم ثم طلقتمهم من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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيَ مِنْكُمْ Valahule لَا يَسْتَحِي مِنَ happo وَإِذَا dese el-tumun, nemetaran, feselu, nemi ura, i وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا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 اتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima innal ladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fi الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بوهتان، فقد احتملوا بوهتان وإثم مبين. يا أيها النبي, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ما لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Yaskalíká větává, který se bude zpětějí. Když se bude zpětějí, že jim zpětějí, že jim zpětějí. A který Khalidina fiha, abedala, já džiduna, walija, uvalena, svira, jaumetu, palabu, joum, finneria, kuluna, já lejtana, a أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب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 Inna aradna al على ala s-maawati فَأَبَيْنَ al-ard wa al-jibali fa abin ayyahmilnaha fa abin